قال فالحق والحق أقول لأمل أن جهنم منك ومن من تبعك منهم مجمعين قل ما أسألكم عليه من نجر وما أنا من المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين ولتعلمن من نبأه بعد حين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 ويكور النار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجن مسمى ألا هو العزيز الغفار